119. وآية لهم أنا حملنا ذو الذينيتهم في الفلك المشحون 110. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 111. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم إلا رحمة من 119. ومتاعا إلى حين 110. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 111. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا سَلُونَ ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون